و إ ن كنتم مرضى او على سفر او جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم ت ج د و ن ت ي موسوعه م ح النابلسي ك للعلوم ت و ا نصيبا ن ا ل ك ت ا ب يشترون ا ل ط ل ا ل ة م ي ر ي د و ن ه ويريدون أ ن تضلوا السبيل والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليرا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون س م ع ن الهدى و شركه دعويه غير ع ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يَا أَيُّهَا اللَّهِ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 لنردها على ادبارها أ او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا ي ش ر ك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من موسوعه النابلسي م تر ا ي و ا ل ل ع ل و ن الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و ه د اسماء ا ل ل و ا ل ح س ن ا م و س ل ع ه ا ل ن تجد له ن ص ي ر ا أم ل ه ن ص ي ر من ا ل م ل ك فإذا ل ا ي ت و ن الناس نقيرا أ م يحسدون ا ل ن ا س ع ل ى م ا م ت ه أ موسوعه ي النابلسي ه ت للعلوم الاسلاميه ت و ل واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد ع ن وكفى بجهنم سعيرا ك ل م ا ن ض ج ت ج ل و د ه م ب د ل ن ل هم ف ي ه ا أزواج م ت ه ر ة و ن د راتب النابلسي